معه في الفلك وجعلناهم خلاصاً فأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من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 ما بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بأياتنا فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن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 أجدتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين